اقولي واشربي وقري عينك فاما ترين من البشر احدا فقولي انني صمت لله الرحمان صوما فلن اكلم من اليوم انسيا فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ رُومَا مَا كَانَ أَبُكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهب صبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبييا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 تَنقِيم فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا تَشَاهَدُ يَوْمَ عَظِيمٍ اسْمَعْ بِمَوْعِدٍ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ